Why well, are كُنُونَ شَاعِرٌ نَتْعَبُ بِهِ رِيفَ س وَلَا تُفِي حَدِيثَ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ أَمْ خلقوا أَمْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ اشتركوا في 126. ولكم البنات الَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ اصب لي حكمك بكفائنا كبيء يونا ونسب بحمد ربك حين تقو ومن الليل فسبحه